وما تقدمون لأحوجكم من خير تجدوه عند الله هو خيره وأعظم أجره واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم.